ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح, بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم, عذاب جهنم وبئس ل موسوعه ص ي ر إذا أ ل ق النابلسي ل ك ع ل و م الاسلاميه ي م أ ل ف ي ا فوج أ ل موسوعه خ ز النابلسي أ م يَأْتِكُمْ ذ ي ر ق ل و ا ا جَاءَنَا قَدْ ن ر فَكَذَّبْنَا ل ل ع ل ا م ا ن ز ل ا ل ل ا م ن ش ي ء ٍ إِنْ أنتم إِلَّا أَنْتُمْ ل ا فِي ه و ق ا ل و ا ل ه د ن ش ر ك م دعويه غير ا ب ح ي ه ذات م أ م و ن اجتماعي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 اسماء و ل أو الله و فلا يعلم من خلق و ا ل ل الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ط ي ف هو ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض, يخسف بكم الأرض فاذا هي تموت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 أ و ل م يروا إ ل ى الطير فوقهم صافات, صافات ويقبض ما يمسكهن إ ل ا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جود لكم, لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و ن ف و أ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي, أم يمشي سويا على صراط مستقيم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 ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل إ ن م ا العلم عود الله و إ ن م ا أ ن ا نذير مبين فلما ر أ و ز الفتاسيات ن وجوه الذين كفروا